ثم جئت على قدري يا موسى وَأَقْطَنَ عَسُوكَ لِنَفْسِي إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَافِ لِكْرِي إِذْهَبْ أَأَيْلَكِ رَعُونَ إِنَّهُ قَرَعَ فَقُولَا لَهُ قَوْلَ اللَّجِنَ الْعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَقْشَى قَالَ رَبَّنَا إن أن نخاف أي يفرط علينا، أي يفرط علينا أو أي يطغى؟ قال لا تخاف إنني معكما إنني معكما أسمع وأرى فأتيهم فقل إن رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل.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 قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى